بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فدرسنا في هذا اليوم فيما يتعلم في أصول الفقه من كلام صاحب الورقات وهو أبو المعالي الجوين عبد الملك المعروف بإمام الحرمين. وتعلمون أن قد أخذنا سابقا شيئا كثيرا من هذا، من هذا المذ، ووقفنا عند مبحث العام. فالمؤلف هنا يقول، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. الواو هنا لعلها عاطفه على ما قبلها عند قوله فيما يتعلق بأبواب اصول الفقه ثم قال فأما قتل الكلام ثم قال والأمر والنهي وقوله أما, أما هنا المشددة المسوحة الأصل فيها أنها للتفصيل الأصل فيها أنها للتفصيل وقال إنها كمهما الشرطية لكنها لا تعمل عملة. يعني بمعنى مهما لكنها لا تعمل عمل مهما وقال فيها سبوي وغيره واختار ذلك ابن مالك رحمه الله بالخلاصه او بما يسمى بالفيه بن مالك قال ابويه ان اما هنا بمعنى مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء قال ابن مالك اما كمهما يكن من شيء وفى هو تلوها وجوبا اولثا وكونها للتفصيل هنا امر واضح وهو وهو الظاهر من هذا المعنى لانه اراد ان يفصل ابواب اصول الفقه اراد المؤلف ان يفصل ابواب أصول الفقه فقال اقسام الكلام فاما اقسام الكلام ثم قال بعد ذلك واما الأمر واما النهي ثم هنا واما واما العام واما العام ومثال التفصيل قول تعالى فاما اليتيمه فلا تقهر وأما السائله فلا تنه، وأما بنعمة ربيك فشاهد هنا أن أما هنا للتفصيل، وقيل هي فصل الخطاب، وقيل هي فصل الخطاب، إلا أن الصواب أن فصل الخطاب هو قول أما بعد، فلا يكتفى بقوله أما، وإن كان بعض الاصوليين قالوا إن المراد هنا فصل الخطاب، لكن هذا ضعيف. وقال أما بعد فهذه هي فصل الخطاب المشهور عند أهل العلم وتعلموا فصل الخطاب اختلف أيضا أهل العلم من أول من قال بهذا من أول من قال بهذا فبعضهم اوصلها إلى سبعة أقوال أو تزيد والراجح في هذا أن أول من قال فصل الخطاب هو داود عليه السلام ودل على هذا رواية عند الطبراني لكنها ضعيفة. وذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، وأشر إلى هذه الأقوال. لكن المشهور عند المفسرين وغيره أن أول من قال بها هو داود عليه السلام. وهذا معنى قول تعالى وأتيناهم الحكمة وفصل الخطاب. قول المؤلف هنا العام. الألف واللام هنا المراد به. او المراد بالالف واللام هنا العهد العهد يعني العام المعهود ونحن نعرف أن الالف واللام تفيد العهد لكن هذا العهد يتنوع الى نوعين اما ان يكون المراد العهد الذكري أو أن يكون المراد العهد الذهني فعلى أي المعنيين نحمل هذا على أي المعنيين الذهني ام الذكري الذهني لماذا لان الذكري العهد الذكري هو لشيء قد سبق ذكره لشيء قد سبق سبق ذكره وأما العهد الذهني فهو الامر المعهود ذهنا يعني مثلا اذا قلت اخذت السياره او اشتريت سياره ثم بعت السياره اشتريت سيارة ثم بعت السيارة. فالالف واللام هنا في السيارة للعهد، لكن العهد الذكري لأنه ذكر قبل قليل. اشتريت سيارة ثم بعت السيارة. لكن لو قلت بعت السيارة، فهنا الالف واللام للعهد، لكنه العهد الذهني الذي في أثاننا. ففي أثاننا أن السيارة المراد بها السيارة المعهودة الفلانية. لكن هل كلام المؤلف هنا يحمل على هذا؟ أنتم تقولون ان مراده العهد الذهري ولكنني أقول ان مراد المؤلف هنا العهد الذكري لماذا؟ نعم لأنه سبق أن قال قبل ذلك أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. ثم قال فأما فأمر حتى قال واما العام فهنا أراد إيش؟ أراد العهد الذكري لكن ممكن نجمع بين الأمرين فنقول هو أراد العهد الذكري بلا إشكال وأما عندنا في درس اليوم فهو العهد الذهني أو العهد الذهني لماذا؟ لقدم العهد بقول المؤلف لقدم العهد بقول المؤلف